عشقك يا مزيتي لو كفاني تكسر صوتي سجن قلبي حتتين غيرك وانا تحلح حياه انا وانت بس مش عايز حد تاني يحس ولا عين الناس على كدوب يا احلى مساء اكفول يا عمنا مفيش كبير غير ربنا بنحب اللي يحبنا اما اللي يكرهنا ابن متو عامل حاببني وانا بعشان ما ليه ما تبعك وما بدك من انت استا ما صدك عيل عول شقلع عوار بس يا ابو الهبل وكل تطلع من الجبل او شفتك بال وهن العمل كله يمكن الحال خالص رف عفاريتك انا اتف شتله خططك الجديد تغطى وروح على بتك احسن عن ده كلام كلام واقف على ما في تعال يا لاجري ما لو في منك من غرب انا بدفع التبن صاحبتي بس خني زمان عاشرت خله ولا تبكيش على الزين لبسلك مضارة انا شايفك طفية من فجرة طولوستك عندي متأمره يدرك كتير معايا كارب على نتن اخرك على الحيطة بتبين ستاني بك عدد سجن مفيش معايا بحكايا هنا في التعاون ارض العصور واحد الهلبة لي سابت وجود من العصور عدد علوت ما احنا هنا كلها بتدا احمد حسن ده يا عم الاسد مبيشكن سكوتره ولا عاد ويا حيا جعفر يا بلبلات راجل وبدل بلد متك انا شايفك صوره مصغرة عامل منين يا عنتره ده انت جايب من من ورا عارف ان ابصرني سمعت سلطان من هنا طلعت لا الحاله بحسنا انا كنت حب ربنا يا ساكل وكتا حمخين عملي حبني. كان كل حلم يزنديني موحل بو بيز ومعكيني معروفت امامه ايه اركني ابو خبه جنبه اول بيز نحجيبه معرفش الامه بتركيبه بتاكلك مني ليه حبك عسحك يا مجزتي لبني كفارتك سروتي سجنة بقلبي حتتي من غيرك ولا تحلى حياتي لي يا ماي لافر كل ما اجي باقبل ابيك كنت عارف غفار ضيعت معها اوقات ويا بحبها انا فعلا بعشق امها خطفت عيني وسحنت لا وودتني دنيا بعيدة انا وانتي وبس مش عايز حد تاني يحس ولا عين الناس عليك مش كويسه كربت شكل محدثه و كل اللي مزعل فجرت دعت من وانا في الصبا حياتي لاش ولا عجب في الفرلا طب لم تلقى دعنا هدي والناس مو عينا أما العشواء علينا مجنون غمبي جا كل رمضان كله ام بالغة في كلنا أقوم لاجل مجنونا كوفد تحدي واحد العلمان هذا المحترم من التعاون ردي قراب أحمد حصلنا بهرام وياي تعرف ردي السوداء ما تنسى حمنا توفيتا سنتلا من بتاع وانصا يا واحد وربنا يدي بتوزعته فينا على الاسباب الاسنابه محاذول ومطاردات والضوء الشديد خزلان مصري اكيد يوتيوب رفعوا لنا على موقع ماراجنات